تمهيد. كل واحد منا قرأ أساطير رائعة عاش أبطالها ظروفا معينة تطول مدتها احيانا حتى لا يخيل إلينا أنها بلغت سنة كاملة وتقصر احيانا حتى لا تتعدى في اعتبارنا 24 ساعة بيد أننا نهتم دائما بمعرفة الرغبات التي اختارها هذا البطل أو ذاك ليقضي معها اواخر أيامه أو أواخر ساعاته أتحدث طبعا عن أولئك الذين لهم نوع من الاختيار وليس عن الآخرين من الذين حكم عليهم أو من الذين ضاقت أمامهم الأفاق إن مثل تلك الأساطير تجعلنا نفكر ماذا يجب علينا أن نفعل لو عشنا تلك الظروف نفسها ما الأشياء ما التجارب ما الأعمال التي نختار القيام بها في هذه الساعات الأخيرة من حياتنا ما نوع السرور الذي سننعم به ونحن نعيش هذه الفترات وما نوع الاسى والأسف الذي سنحسه لقد فكرت في بعض الأحيان بأن أفضل طريق وأحسنها هي أن نعيش كل يوم كما أننا سنموت غدا وأن مثل هذا الشعور سيقوي قيمة الحياة ومتعتها في نظرنا يجب علينا أن نعيش كل يوم ونحن نقدر تمام التقدير وندرك تمام الإدراك النعم التي تحيط بنا والتي غالباً ما تفقد قدسيتها عندما يمر أمامنا الزمان في هذا المشهد الدائم الذي يمضي بأيامه وشهوره وأعوامه أولئك طبعا هم الذين يعيشون دوامة أبي قورة أبي قورة هو فيلسوف عاش في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد كان يزعم أن المتعة هي الهدف الرئيس من الحياة والمتلخصة في كل واشرب ومرح بيد أن أغلب الناس يريدون أن يعيشوا في عذاب وهم يشعرون بحقيقة الفناء الوشيك إن البطل المحكوم عليه في مختلف الأساطير كثيرا ما نراه في آخر لحظة يترقب حظا سعيدا يوسفه لكن الملاحظ أننا في أغلب الأحيان نرى إحساسه بقيم الحياة كثيرا ما يتغير إنه يمسي أكثر تقديرا لمعاني الكون ولأسراره الروحية الدائمة وفي جل الحالات ترى أن أولئك الذين يعيشون أو عاشوا في ظلال الموت وعلى مقربة من شبحه هم الذين يتذوقون لذائذ الظروف التي يحيونها لكن معظمنا مع كل ذلك يأخذ الحياة على أنها منحة دائمة نحن نفهم أنه لا بد من يوم آت لا محالة نسلم فيه الروح بيد أننا غالبا ما نتصور أن هذا اليوم بعيد جدا وعندما نكون في حالة صحية جيدة فإن الموت عندئذ يمسي امرا غير وارد بتاتا بل أنه لا يخطر على بالنا إلا عابرا وهكذا تتعاقب الأيام في طريق غير ذي حد وهكذا نسير في زحمة أشغالنا الزهيدة عالمين ولكن بصعوبة لموقفنا إزاء هذه الحياة إن هذا السبات نفسه هو الذي يهيمن علينا فيما أعتقد حتى فيما يتعلق باستعمال حواسنا وطاقاتنا إن الأصم وحده هو الذي يقدر نعمة السمع، وكذا الكفيف وحده هو الذي يقدر ضروب السعادة التي تكمن في نعمة البصر إن هذه الملاحظة تنطبق عمليا على أولئك الذين فقدوا حاسة البصر أو حاسة السمع في حياتهم المبكرة لكن الذين لم يسبق لهم أن اشتكوا من الحرمان ولم يسبق لهم أن فقدوا بصرا أو سمع أولئك قليلا ما يحسون بعظمة نعمة الاستفادة من هذه الحاسة المقدسة إن أبصار هؤلاء تقع على كثير من المنابر كما أن أسمعهم تتلقى مختلف الأصوات ولكن بقليل من التقدير بل ربما دون اكتراث ودون إمعان إنها فحوى الكلمة التي تردد لا يعرف المرء مقدار النعمة إلا عندما تسلب منه ولا يعرف مقدار عافيته إلا عندما يكون طريح الفراش كثيرا ما فكرت في أن هذا الإنسان أي إنسان لو أصيب بفقد بصره أو فقد سمعه لبضعة أيام من البداية الأولى لحياته لظل يشعر طيله حياته بأريج السعادة الذي يحف به إن الظلام سيجعله لا محاله أكثر تقديرا للنور الذي يراه صباح مساء وإن الصمت المطبق سيعلمه دون شك متعة وقع الصوت على مسمعه لقد كان يلذ لي احيانا أن أسأل رفاق الذين يبصرون لاعرف عن بعض ما كانوا يرون وقد زارتني في بعض الأيام الماضية صديقة من اعز صديقاتي كانت قد رجعت لتويها من جولة لها طويلة في أحد الغابات المجاورة سألتها ماذا رأت وماذا لاحظت فكان جوابها بالحرف لا شيء يستحق الذكر ولو أنني لم أكن معتاده على مثل هذا الجواب لداخلني الشك فيما سمعت لقد اقتنعت منذ زمن بعيد أن هؤلاء الذين يبصرون لا يرون إلا قليلا قلت في نفسي كيف يكون من الممكن أن يتجول المرء لمدة ساعة من الزمن بين منعطفات الغابة ولا يرى شيئا يستحق الذكر أنا التي لا أستطيع أن أبصر شيئا اكتشفت مئات الأشياء التي تتملك النفس من خلال اللمس العابر أشعر وأنا ألمس بالتناسق اللطيف الذي أجده بين أوراق الشجر أمر بيدي لأتحسس هذا الأديم الناعم الذي يلف بعض الأشجار الفتية بل حتى هذا اللحاء الأشعث الخشن الذي يكس الصنوبر وفي فصل الربيع أتلمس الغصون وفروع الشجر وكل أمل في البحث عن البراعم عن الطلائع الأولى للطبيعة اليقظة بعد سباتها العميق في فصل الخريف أحس بالبهجة والنعومة وأنا اربت على الزهور وأكتشف ما في طياتها من جمال هناك تظهر لي معجزة خالق الطبيعة في احلى مظاهرها ومن وقت لآخر إذا ما اسعدني الحظ أضع يدي بلطف وتؤدى على شجرة صغيرة لأتحسس الرعشات المنعشة التي تنبعث من طائر وهو في أوج سروره سأكون سعيدة عندما أشعر من خلال أصابع المتفتحة ببرودة المياه المتدفقة في الجداول بالنسبة إلي فإن فراشا نائما من أوراق الصنوبر المتناثرة او من بضاضة الربيع الاسفنجي أحب إلي من اروع بساط حتى لو كان فارسيا ومشاهدة تدرج الطبيعة من فصل إلى فصل تعد عندي رواية تمثيلية أخاذة غير ذات نهاية أنعم بها من خلال تلمس أناملي يصرخ قلبي من أعماقه في بعض الأحيان وفي شوق متزايد ليشاهد هذه الأشياء فإذا كنت أستطيع أن أحصل على متعة مثل هذا بمجرد لمس عابر فأي جمال وأي بهاء أشعر به وأنا أرى ذلك رؤية العين إن أولئك الذين يحوزون عيونا لا يبصرون فعلا كما يجب فالمنظر الشامل لمختلف الألوان ومختلف الحركات التي يزدان بها هذا الكون كل ذلك يلاحظه معظم الناس دون أدنى تفكير قد يكون من الإنسانية أن نقدر قليلا الأشياء التي لدينا وأن نتوق إلى الأشياء التي ليست في متناولنا بيد أن ما يدعو إلى الإشفاق الكبير في عالم النور أن نلاحظ أن حاسة البصر تعد لدينا مجرد أداة زهيده أكثر من كونها وسيلة تطفي على الحياة الكمال والجمال. لو كنت رئيسة جامعة، لفرضت مادة إجبارية حول موضوع كيف تستفيد من عيونك؟ ويكون على معلم هذه المادة أن يحاول إفهم طلبته الوسائل التي تمكنهم من أن يضاعفوا المتعة التي تزدان بها حياتهم عن طريق الرؤية الحقيقية للأشياء التي تمر أمامهم دون أن يعيروها أدنى اهتمام. نعم. يكون عليه أن يحاول إيقاظ طاقة طلابه وبعثها من نومها وفتورها عنوان لو أبصرت أعتقد أنه من الممكن أن أرسم على سبيل التخيل ماذا يكون علي أن أرى لو أنني وهبت نعمة البصر فقط لمدة ثلاثة أيام حاولوا أن تشاركوني هذا الخيال كذلك ركزوا تفكيركم فيما أقول وأنا احاول معكم أن نستغل الوقت طيلة هذه الأيام الثلاثة التي سنبصر فيها بعيوننا عندما تشعر بأن الليلة الثالثة ستحمل معها اقتراب عودة الظلمة الدائمة وعندما تشعر بأن الشمس لن تعود أبدا للظهور مرة أخرى وكيف تقضي تلك الأيام الثلاثة الثمينة المحددة المزدحمة ماذا ستختار أن يقع بصرك عليه؟ سأختار أنا طبعا أن أرى أكثر الأشياء التي أصبحت عزيزة علي طوال السنوات المظلمة التي عشتها وأنتم كذلك ولا شك ستفضلون أن تتركوا لعيونكم الحرية الكاملة لتقع على الأشياء التي أمست محببة لديكم كي تستطيعوا أن تحتفظوا لأنفسكم بذكراها في الليل البهيم الذي يعطر طريقكم نعم إذا ما منحت بقدرة قادر فرصة النظر لمدة ثلاثة أيام أكون بعدها مهدده بانتكاسه تسلمني إلى الظلام الدائم فعندئذ سأوزع هذه الفترة من حياتي على ثلاثة مراحل